صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي وخاصة في المسجد النبوي والمسجد الحرام لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي للوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقوم أربعين في بعض الروايات خريفا خير من أن يمر بين يديه أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز وإذا كان المصلي مأموما إذا كان المصلي مأموما فالمرور لا يضر لكن الأولى ألا مر بين يديه حتى لا يشغل في صلاة لكن نحتاج لمرور ليصل صفا أو نحو ذلك فلا بأس لأن سترة الإمام سطرة للمأمور أما إذا كان منفردا يصل النافلة أو نحو ذلك لا يجوز أن يمر بين يديه نعم أحسن الله عليكم يقول هل الصلاة في الروضة لها فضل عن الصلاة في سائر المسجد؟ وما صحة حديث ما بين قبري روضة من رياض الجنة الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري بري روضة من رياض الجنة وحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه فضل هذه البقعة ما بين بيتي ومنبري بري روضة من رياض الجنة وصفها عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة أنها روضة من رياض الجنة وهذه البقعة الموصوفة بهذا الوصف هي داخل مسجد وجزء من مسجد عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن المساجد وقيمة للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال المشروعة في المساجد فإذا هذا يدل على فضل هذه البقعة وفضل الصلاة فيها وأنها بقعة مفضلة جاء في تفضيلها هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم صلى الله عليه يقول أتيت إلى المدينة للعمل فأديت, العمرة متمتع فأديت عمرة متمتعا بها إلى الحج وكنت قد أحرمت من ذي الحليفة ثم قضيت العمرة ورجعت إلى عملي في المدينة فهل أنا باقي على تمتعي بالعمرة إلى الحج وهل يجوز لي أن أفعل عمرة قبل الحج لأحد الأقرباء إذا كان مقيما في المدينة يقام دائمة وسكن فيها وأصبح عمله فيها فيكون حكمه حكم أهل المدينة فبرجوعه للمدينة ينقطع التمتع إذا أراد أن يكون متمتعا يحرم بعمرة جديدة ويكون متمتعا بها إلى الحج أما العمرة الأولى فإنها قد انقطعت التمتع بعودته للمدينة التي أصبحت بلدا له أما إن لم تكن المدينة بلده وإنما اتاها زيارة ثم اعتمر ورجع إليها ليجلس فيها فترة محدده زيارة للمدينة فلا ينقطع بهذا تمتعه وله أن يذهب إلى مكة بعمرة جديدة أو يذهب إلى مكة ملبيا بالحج وهو في كلتا الحالتين سواء أحرم بعمرة جديدة أو لبى بالحج في كلتا الحالتين هو متمتع نعم أحسن الله إليكم يقول أثناء المقام في مكة في أيام الحج ما هو أفضل هذه الأعمال الطواف من الاكتثار من الصلاة أم قراءة القرآن كلها أعمال فاضلة ينوع بينها ينوع بين هذه الأعمال و يحرص على ملء وقته بذكر الله تبارك وتعالى وأن يشغل وقته بذكر الله تلاوة للقران تسبيحا وتهليلا حمدا وثناء على الله تبارك وتعالى قراءة للعلم النافع حضورا لمجالس العلم إلى غير ذلك وقد جاء في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما له من شواهد كانه صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم اجرا قال أكثرهم لله ذكرا أي الحجاج أعظم اجرا قال أكثرهم لله ذكرا فالأكثر أجرا في الحج الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فليحرص العبد على الاكثار من ذكر الله عز وجل بل إنما أقيم أعمال الحج وسعار الحج لاقامه ذكر الله جل وعلا الله يقول شخص عليه دين وهو في خصام مع اخيه الذي هو صاحب هذا الدين فما حكم ذلك لا ينبغي ان يجمع بين اساءتين اساءه التاخر في سداد الدين واساءه المخاصمه مع اخيه والذي ينبغي عليه ان يسارع في سداد الدين وأيضا أن يسارع إلى معاملة اخيه بالمعامله الطيبة الرفيقة الحسنة أما أن يجمع بين تأخر في السداد ومخاصمة مع أخي فهذا مما لا يليق بالمسلم أن يكون عليه فالواجب عليه أن يسارع في سداد الدين ان كان مستطيعا وأما إذا كان معسرا لا يخاصم اخاه وإنما يلاينه و يعتذر منه برفق ويطلب من المسامحة بلين بدون مخاصمة ولجاج نعم وهذا يقول رجل جاء ليحج حج وعليه دين ولم يسدد دينه مع العلم أن المدين طلب منه أن يسدد دينه وقد أبا الواجب على هذا الشخص أن يتق الله وإذا كان حريصا على الحج وحريصا على القيام بهذه الطاعة يحمد على هذا الحرص لكن حقوق الناس حقوق الناس عظيمة حقوق الناس مبنية على المشاحة مبنية على المشاحة والمرء مرتهن بدينه المرء مرتهن بدينه فالواجب عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يسارع إلى خلاص نفسه من الدين والمال الذي ينفقه في الحج الواجب عليه أن ينفق في سداد الدين وإذا كان ليس عنده إلا هذا المال الذي هو دين للناس لا يحج به لأنه مال الآخرين يسدد حقوق الناس والحج ليس واجبا عليه في هذه الحالة إذا لم يكن عنده إلا هذا المال الذي هو للناس والناس يطالبون به والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا الذي عنده مال وودين وحقوق للآخرين والناس يطالبونه بها ليس م... هو ليس مستطيع للحج وهو في حكم غير المستطيع والمال الذي عنده لا يعجبه به يعطيه أصحابه والحج ليس واجبا عليه ولا يأثم إذا تأخر عن الحج لأنه في حكم غير المستطيع لكنه يأثم إثما عظيما بتأخير حقوق الناس والمماطلة في سداد الدين الذي عليها. الذي عليه لهم قد جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تخيف أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين لا تخيف أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين الدين ليس بالهين فالواجب على هذا الشخص أن يتق الله عز وجل إذا كان عنده مال إذا كان عنده مال متوفر لديه المال أن يبادر الآن ويعيد الأموال لأصحابها وإذا كان ليس عنده مال فهذا المال الذي يريد أن يصرفه في الحج لا يصرفه في الحج بل يصرفه في سداد الدين لأن هذه حقوق للناس وهم مطالبونه بها نعم احسن الله ليكم يقول من اخذ بالرخصة في الخروج من مزدلفة هل يذهب مباشرة لرمي الجمرة او ينتظر بعد تروع الفجر له ذلك له ذلك يعني من اخذ بالرخصة لكون معه نساء او معه كبار سن او معه مرض احوجه لذلك فله ان يرمي الجمرة قبل الفجر وله ان يرميها ايضا في النهار نعم أحسن الله عليكم يقول عندما أعود بعد الحج إلى أهلي ويستقبلونني هل لي أن أصافح النساء من غير محارمه مثل كبار السن وزوجة الأخ صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أصافح النساء لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه ليست من محارمه وزوجة الأخ وقد نص عليها السائل أجنبية ليست من محارمه وبنت العم أجنبية ليست من محارمه بنت الخال أجنبية ليست من محارمه فلا يجوز أن يصافح أي من هؤلاء لأنهن أجنبيات وينبغي أن يرجع بعد الحج بمثل هذه المعاني العظيمة والثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن المخالفة ولو قدر أن مثلا. زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو بنت خاله أو بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خالته ونحو نحو هؤلاء الأجنبيات عن مدت واحدة منهن يدها لتصافحها يقول لها ما يجوز ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومدت له امراه يدها وقال لا أصافح النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم حسن الله ليكم يقول السائل كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وبره وإحسانه لوالديه إذا كان بعيدا على والديه وكيف يحسن له ما إذا كان هذا حاله الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسره فالذي يتق الله سبحانه وتعالى يسره الله جل وعلا له أموره وإذا كان سفره لطلب العلم برضا والديه وبإذنهما ويتابع معهما بالوصال والاتصال والسلام والسؤال عن الحال وأرسال النفقه إذا كان متيسرا له وهما يحتاجان إلى ذلك فماضي معهما على البر والدعاء الاكثار من الدعاء لهما رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة إذا كان ماضيا على ذلك فهو على البر الصلة أما إذا كان سفروا عن غير إذن لهما وهما كبار وبحاجة إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ففيهما فجاهد ويستطيع أن يكون قريبا من والديه ويطلب العلم من خلال الوسائل الحديثة التي يسرت سماع العلم وقراءته والتواصل مع أهل العلم والاتصال بهم فالشاهد أن من يتقي الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر وأذكر مرة أذكر ذلك لما فيه من فائدة كنا في مجلس فيه مجموعة كبيرة من طلبة العلم لا حاجه إلى تعيين ذلك المجلس فقلت لهم والكلام هذا قديم جدا قلت لهم يهيئ كل واحد منكم ورقه صغيرة ورقة صغيرة بيضاء فهياوا جميعا فطرحت عليهم عدة أسئلة قلت الورقة ترسل لي بدون اسماء لا أحد يكتب اسمه لا أحد منكم يكتب اسمه ثم طرحت عليهم أسئلة قلت كل واحد يكتب بصدق ماذا يعني جواب هذا السؤال والسترون فائدة تفيدكم جميعا طرحت عدة أسئلة أذكر منها آخر اتصال اتصلت على والدتك هل كتبت رسالة لوالدتك هل كذا صغت عدة أسئلة وطرحتها عليهم ثم جمعت هذه الأوراق وقرأتها عليهم قرأت عليهم إجاباتهم على تلك الأسئلة فماذا استفادوا هم كما أخبروني بذلك استفاد كل واحد منهم تقويم نفسه بين زملاء في مقدار بره لوالديه، وكل منهم لا يعرف عن آخر شيئا من هو فلان ومن هو يعني أحدهم قال منذ ستة شهور ما اتصلت على والدتي وأحدهم قال والله ما أستطيع إلا كل يوم أن اتصل على والدتي وأجببه تدل على التفاوت التفاوت بين الناس في البر شأنهم كالتفاوت في الإيمان الناس متفاوتون في الإيمان وبر الوالدين من الإيمان ويتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما وال المسلم الناصح لنفسه يتقي الله عز وجل بالقيام بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وأنت الآن ابن شاب تبر والديك واذا أعطاك الله عمرا تكون شيخا ويكرمك الله ايضا ببري أبنائك لك وكما تدين تدان. نعم. أحسن الله إليكم يقول نرجو منكم الدعاء لوالدة بالشفاء العاجل. نسأل الله الكريم لوالدة السائل ولوالدينا أجمعين بالشفاء والعافية والرحمة و. الفردوس الأعلى والنجات من النار وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يرفع درجاتهما بمنه وكرمه إنه سميع مجيب أحسن الله عليكم يقول ما المقصود بالمبيت بميناء هل هو الدخول إليها قبل غروب الشمس والمبيت فيها المبيت بميناء إن كان المراد قبل يوم عرفه الذي هو اليوم الليلة الثامن من ذي الحجة فهذا مستحب وسنه من سنني الحج فعله وتيب على ذلك وإن لم تتيسر له لا يعاقب على ذلك ولا يفوته شيء من ما وجب عليه في حجه أما إذا كان المراد بالمبيت أيام التشريق الثلاثة ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو الليلتين الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل فهذا واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج والمراد بالمبيت المكث والبقاء في ميناء تلك الليالي المكث والبقاء في ميناء تلك الليالي يعني لو لم يتمكن من النوم لأصوات أو لأرق أو لعمل أو غير ذلك المهم أن يكون ماكثا وباقيا في منا في تلك الليالي وواجب من واجبات حجه نعم صلى عليكم يقول في الدعاء إذا دعوت لوالدي فهل أكثر من الدعاء لوالدتي أم للوالد وهل أشركهما في الدعاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 كما ربيان صغيرة اللهم اغفر لهما وارحمهما يجمع للوالدين الدعاء وإذا كان اقتضى مقام معين تخصيص أحدهما بدعوه يدعو له مثلا يصاب أحدهم بمرض أو يصاب بأمر معين فيخصه بدعوة لهذا الأمر فلا شك أنه مثل هذا أولى لكن في الدعاء العام يشمل والديه بالدعوة الأم والأب مع النام صلى الله ليكم يقول من كان معه أمه كبيرة في السن هل له أي فيضم مزدلفة في النصف الليل الآخر إلى ميناء لرمي الجمرات نعم رخصة له بعد منتصف الليل ما دام أن معه أمه كبيرة سن و. يحتاج أنه ينصرف بعد منتصف الليل له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لضعفه بالانصراف بعد منتصف الليل. نقول ونسألكم الدعاء لي بالزوجة الصالحة. نسأل الله لا هو للجميع كل واحد من الشباب قاموا يبتسمون نسأل الله عز وجل للجميع جميع الشباب أن يكرمهم. جل وعلا بالزوجة الصالحة الكريمة الطيبة الودود الولود الجامعة للاوصاف الخيرة المباركة نسأل الله عز وجل للجميع ذلك وأن يعجل لهم بالخير والتوذيق والسداد وأن يسر لهم الأمور وأن يرخص المهور المهور الآن عقبة أصبحت تحول بين كثير من الشباب وبين الزواج فنسى الله عز وجل للجميع التيسير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا نعم يقول السجود على الحجر الأسود هل هو جائز الذي ورد هو تقبيل الحجر الأسود وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده أو إذا كان شيئا معه استلمه هذا الذي ورد نعم. حسناً عليكم يقول كيف نكمل صلاة الجنازة عندما أكون مسبوقاً بثلاث تكبيرات؟ تكمل صلاة الجنازة بأن تكبر بعد سلام الإمام تكبيرات متلاحقة لأن الجنازة ترفع بقدر ما فاتك من تكبيرات ثم تسلم. نعم. يقول هل يكون المبيت في من بملابس الاحرام أم بالملابس العادية؟ هذا يختلف إذا كنت رميت وحلقت أو رميت وطفت فإنك تكون بذلك تحللت التحلل الأول ويجوز لك في التحلل الأول كل شيء حضر عليك بالإحرام إلا النساء فإذا كان رمى جمرة العقبة وحلق أو أيضا رمى وطاف وحلق أو جاء بأعمال يوم النحر كلها يكون تحلل التحلل الأكبر فإذا كان الإنسان تحلل التحل الأول أو تحلل التحلل أكبر فإنه يكون بثيابه تلك الليالي أما إذا كان بقي عليه ما يكون به متحللا التحلل الأول فإنه يبقى على إحرامه نعم صلى عليكم يقول أن أجمع حج بدل من الحجاج وأخذ نسبة لي وأعطي الباقي إلى المكتب وهم يعطون المبلغ إلى ناس فيهم العوام وغير ذلك فهل أكون آثما لأنهم قد لا يؤدون المناسك بأكملها أنصحك أن تتجنب هذا العمل وابحث عن أعمال أخرى سالمة من الشبهة و. سالمة من آآ آآ مظنة تضيع الـ الـ الاموال وضعها في غير مستحق لها أو غير قائم بها وناصح في القيام بها لو كنت من باب التعاون مع الحجاج وتعرف أشخاصا معينين تعرفهم بنصحهم وأمانتهم ونزاهتهم فتأخذ لتكون همزة واصل وتساعد إخوانك في هذه الحاجة فأنت مأجور على ذلك أما إذا كان مهمتك جمع أكبر عدد من الحجج بالنيابة وتأخذ نسبة ثم تعطيها لهذا المكتب وأنت لا تدري عن مصداقية هذه الأعمال فإنك بمثل هذا العمل لا تكون ناصحا وبعض من يأخذون الحجج وهذا ينبغي أن نتنبه له بعض من يأخذون الحجاج لا يحجون و... و... ويأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل ياخذها أكلا لأموال الناس بالباطل يمكن يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويجمع مبلغا ولا يحج وقبل أيام امرأة كبيرة تستفتي أحد أهل العلم تقول منذ سنوات كل سنة أخذ حجات ولا حج والآن اريد ان أتوب ماذا أصنع وهي مضت على ذلك سنوات ف... وهذا أنا أقوله لماذا أقوله حتى ينتبه من يريد أن يحجج احدا عن أن لا يضعها في يد أي كل أحد بل يتحرى امانته نزاهته صدقه ليس مالا نضعه في يد أي شخص لا ندري عن صدقه وعن أمانته وعن وفائه ومن باب الطرفة ولعلنا نختم بهذا يقولون أن شخصا في إحدى البلدان ما يعرف الحج وكان يأخذ من الناس حجج فكان بعضهم شك فيه قالوا إذا جاء بعد الحج وقال حجيت نمتحن في أعمال الحج وامور الحج وننظر هل حج أو لا فأول سؤال سألوه قالوا رأيت زمزم قال نعم رجل صالح وطيب سلمت عليه فعرفوا أن ما, ما عنده أصلا معرفة بالحج ولا بامور الحج زمزم لا يعرفه فبعض هؤلاء الذين يأخذون الحجج لو تسأل عن الحج لا يدري ما هو ولا يدري فمثل هذه الأمور ينبغي يا أخوان التحري فيها وأن يكون الرجل الذي يناب ناصحا و مستقيما يطمأن إليه وإلى أمانته هذا الذي يجب نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واصلح حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وصل سخيمة صدورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصح أئمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا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 يقول ما معنى قوله تعالى البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا كيف تكون البشرى في الحياة الدنيا البشرى في الحياة الدنيا تتناول أمورا منها ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس ويحبه الناس قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن كذلكم الرؤية الصالحة يراها المؤمن وترى له هذا أيضا من عاجل بشرى المؤمن كذلكم من عاجل بشرى المؤمن ما يراه من انشراح صدره للخيرات وتفتح أبواب الخيرات له وإقبال نفسه عليها وتيسرها له فهذه أيضا من المبشرات كذلك من البشارة للمؤمن في الحياة الدنيا ما يكون عند قبض روحه يبشر عند قبض روحه تبشره الملائكة بالثواب والنعيم كما يدل لذلك قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قيل يبشر في الجنة عند قبض روحه وقيل ذلك في معنى الآية وقيل في قبره وقيل يوم حسره قال الإمام بن كثير وغيره من اهل العلم ولا يمنع أن تكون الآية تشمل ذلك كله يبشر عند قبض روحه ويبشر في قبره ويبشر يوم لقاء ربه فالبشارة للمؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي بشارات متنوعة ومعددة وفي مواضع كثيرة يمن بها على عبده المؤمن جعلنا الله أجمعين من أهل البشارة بالخير والتوفيق في الدنيا والآخرة فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى عن عيسى إني متوفيك ورافعك إلي التوفي هنا ليس الموت التوفي ليس الموت لأن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه حيا ولكن قيل في معنى الآية أنه رفع وهو نائم والنوم وفاة صورة الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ولهذا شرع لنا إذا قمنا من النوم أن نقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما اماتنا فالنوم فات صغرى فيحتمل أن المراد بالتوفي هنا أنه رفع وقد كان نائما احتمل هذا ويحتمل أيضا المعنى الآخر الذي ذكره أهل العلم أنه رفع وافيا كاملا فالشاهد انه ليس معنى الايه انه توفاه اي مات وقبضت روحه ليس هذا معنى الايه نعم ايهما اشد الغلو ام الجفاء الذي يظهر في جواب هذا السؤال أن الامر راجع الى نوع الغلو ونوع الجفاء فمسائل من الغلو يكون فيها الغلو يسيرا ومسائل من الجفاء يكون مثلا فيها الجفاء إضاعة للدين كله مثلا فالجواب على ذلك يحتاج إلى النظر في المسائل المعينة التي فيها غلو وجفاء في ضوء ذلك يحكم أيهما الأشد يستدل البعض بالحديث القدسي حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به على عقيدة الحلول والاتحاد فكيف الرد على هذا الرد على هذا من الحديث نفسه وهذا الاستدلال بهذا الحديث بهذا الفهم استدلال باطل وفهم فاسد وبعيد عن لالة النص كل البعد لأن الحديث القدسي الذي ورد فيه هذا اللفظ معناه واضح. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فذكر رب عبد ذكر متقرب ومتقرب إليه فالرب سبحانه وتعالى مختص بصفاته وجلاله وكماله وعظمته جل وعلا والعبد مختص ب ضعفه ونقصه فكيف يأتي إنسان ثم يسيء الفهم في هذا الحديث ويجعل المراد بالحديث أن الرب والعبد يكونان شيئا واحدا تعالى الله عما يقولون فقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أي أن الله يكون مسددا له في سمعه مسددا له في بصره مسددا له في مشيه مسددا له في حركته هذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به ليس معنى ذلك تعالى الله عما يقولون أن الرب يحل, يحل في العبد هذا كلام باطل يتصادم مع الحديث نفسه ويتصادم مع عقيدة الإسلام ودين المسلمين كله ومع كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أي أن الله يؤيده بسمعه في سمعه ويؤيده في بصره ويؤيده في مشيه وحركته وأخذه وعطائه يكون في جميع الأمور مؤيدا بتأييد الله محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى نعم سأل الله من يقول بتفضيل الأولياء على الأنبياء يستدل بقصة الخضر مع موسى كما ذكر الله في سورة الكاف فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فاتبعه موسى فقالوا بأن رتبة الأولياء أعظم من رتبة الأنبياء هذا كذلك من الاستدلال الفاسد وموسى عليه السلام أفضل من الخضر بل موسى عليه السلام من أول العزم من الرسل وهم خمسة محمد عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء الخمسة هم أفضل أولي العزم من الرسل وهو كليم الله ومن يأخذ من هذا الموضع من الآية تفضيل الخضر على موسى أساء الفهم بل أساء الأدب مع مقام الأنبياء ومكانة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وأهل العلم أخذوا من هذه القصة جوازا يأخذ